In the Last one, the chilling cues of terror That is because they threaten Allah and the land ما قطعتم من لينة أو ترتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاق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 والله على كل شيء قدير ما افاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَكِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ كَيْلَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَقُمْ عَنْهُ فَأُوتِهُ واتقوا الله ان الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا يَرِثُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قتلتم لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُتِلُوا لَا يَصْرُونَهُمْ وَلَئِنَّ صَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَ الْأَدْبَارَ وَلَئِنَّ صَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَ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 ذلك بانهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم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 فَكَانَ عَاقِبَتَهُ مَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاؤُ عَالِمِينَ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وان تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون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 أصحاب الجنة هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله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 He is Allah, which is not no God except the Lord, went to the Holy Spirit, the Analyst, the